ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تغروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخركم الله بالنغو في أيمانكم ولكن يؤاخركم بما كسبت قلوبكم والله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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن, إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وهو لهم حق برد في ذلك ان اردوا اصلاحا ولهم نفس الذي عليهم نب معروف عليهم درجه والله عزيز حكيم اطلنا عمر cũng biết má xin âu ت không biết xa وَ đã luôn cùng anhậ khu dung mà thànhtung say em im mà فَإِنْ تَمَسَّكُوا بِحُدُودِ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ مَا فِيهِ افْتَدَتْ مِن تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأولا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا فان طلقها فلا جناح عليه مما قد فات بينهما كَمِنْ <تسكوهن> نَضْرًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَ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 ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَطَهُورٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ ина морискон ва кисватан биль мауф ла тукаллафу нафсун илла усаха ла тада ва валидатун би валадиха صَالِحًا تَرَاضٍ مَّا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَن يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا, سلمتم إذا سلمتم تُمُّ الْعَمَلُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يا رب اصنبي انفسنا اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغنا اجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا فيما فعلنا في انفسنا النبي المعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما مَا بين قطبة نساء او اكننتم او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونه مُعَقَّدَةَ نِكَاحٍ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جناح عليكم وَنَقُومُ <تضلقتهم> نِسَاءَ آلِ مَن لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضًا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ حقا على المحسنين وان تلقتمهم من قبل انتمسوان وقد فرضتم وقد فرضتم لهم مفرضا فنص ما فرضتم الا الا أن يعفون هو يا من الذي بيده عقدة نكاح وان تعفو اقرب للتقوى وان تعفو اقرب ولا تنسوا فضل الله افضوا على الصلوات والصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تَنلِي أَزْوَاجًا مَتَاعًا مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمَا فَإِنْ خَرَجَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْتُمَا فِي أَنفُسِكُمْ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 قالوا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا اننا نكون له الملك علىنا ونحن احق بالملك منه ونحن احق بالملك ولم يؤت من المال قال ان الله اصطفى وزادهم بسطة في العل والجسن والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابع ثكينه في سكينته من ربكم وبقيه وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحملهم الملائكه إن في ذلك لا فَإِنْ كُنْتُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فليس من ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده لشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم مُلَكُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلَلًا كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً غَلَبَتْ فئة كثيرة بإذن الله ام بروحه القدوس ولو شاء الله ما قدت من بعد من بعد ما جاءتم البينات ولكن اختلفوا فمن من امن ومن من كفر ولو شاء وما نريد يا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 فقد السم سكن العروه وفقا فقد السم ست بالعروه والله سن علم الله ولي الذين الظلمات إلى النور والذين كفروا أو من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي المر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن Ata Ata Ata